خصني كلاميقاتا يوم ينقض في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جنن ما كانت مرصادا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء اقصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفاذا كَوَاعِبَ اتْرَافًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً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 لَمَّا شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا كافر يا ليك